وهو الذي أنشأ جناتاً معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والزيتون والرمل لا متشابه وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا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 الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبن اثنين ومن البقر اثنين قل آمين الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ مِلْؤَ الثَّيْنِ أَمْ شَتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّمُ اللَّهُ بِهَا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 إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم قنزير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 قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَ